اللهم صلي وسلم ذلك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فنسأل الله تبارك وتعالى التوفيق إلى قول الحق وإلى التمسك بمنهج السلف الصالح في أشرف الأبواب وهو باب العقيدة وعندما هذه المحاضرة اللي هي تقريب الرقم الاثناشر في المحاضرات التي نتناول فيها عقيدة أهل السنة والجماعة في ضيافة أخينا فضلت الشيخ عادل الشربك رب رسوحة تعالى يبارك فيه ويحفظه ويجعل ذلك في ميزان حسناته وأيضا في ميزان حسناتكم لأن العمل كما قلت أي عمل لكي ينجح لابد أن تتوافق فيه الإرادات والإخلاص وحسن النية والرغبة في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن كنا نتحدث في آخر محاضرة عن أنواع التأويل التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله والتي اشتهرت أيضا على سنة الناس وأصبحت هي المعاني التي يشار إليها بالبنان حتى أصبح المعنى المبوث في القرآن يعني بعيد إلى حد ما أو إلى بعد كبير عن الأزهان فقلنا في عقيدة أهل السنة والجماعة إن أهل السنة في القاعدة الثالثة من قواعدهم اللي يتمثل فيه أو القاعدة الثانية اللي كنا نتكلم عنه إثبات الصفات على مراضي الله ورسول يعني هم منهجهم نراجع بصورة مختصرة مبني على عدة قواعد أول قاعدة التوحيد والتوحيد يعني أن نفرد الله عز وجل بما ثبت له من أوصاف الكمال من الأسماء أو الصفات هذه الصفات التي أخبر الله تبارك وتعالى عنها نعلم أنه ليس كمثله شيء فيها فلا يقاس الحق سبحانه وتعالى على خلقي لا بقياس تمسيلي ولا بقياس شمولي يعني إحنا من ألشر ربما سبحانه وتعالى له وجه كوجهي أو له وجه كأي وجه أو لو كان على عرشي لكان محمولا لأن هذه أقيسة سمى بأقيسة التمثيل والشمول لا يجوز أن نستخدمها في باب الغيبيات وقلنا إن القاعدة الثانية أن نثبت أوصاف الحق سبحانه وتعالى لأن من أفرض الله لا بد أن يفرضه بشيء فالله عز وجل ليس كمثل شيء في ماذا فيما ثبت له من أوصاف الكمال في أسمائه وفي صفاته في روبيتي لخلقي في عبوديتي لا يقبل شريكا فيها فلابد أن نثبت الله تبارك وتعالى صفة لأن الإنسان يعني فينا يمدح بإثبات الصفات وليس بنفيها فالله تبارك وتعالى أثبت لنفس الصفات فبعد أن قال ليس كمثله شيء قال بعد إيه هو السمع البصير عظيم احترزنا بإثبات الصفات من أمرين اثنين الأمر الأول اللي هو التعطيق يعني ربنا أثبت لنفسه وصفا يبقى ينبغي أن نثبت ما أثبته لنفسه لكن ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا أنه على عرشي وواحد لك لا ليس على العرش هذا تعطيق يعني الله عز وجل أخبر عن نفسه وواحد لك ربنا لا يسأل عنه بأين والرسول على السلام يقول للجارية أين الله؟ فهذا يسمى تعطيلاً اللي هو نفي الصفة أو عدم إثباته صحيح أن في حسن نية أنه لا يريد أن يثبتها ظناً منه أن إثبات هذه الصفة تشبيه لكن للأسف هذا خلل في النظر العقلي نظرته إلى أوصاف الحق سبحانه وتعالى أن ينظر للصفة لأن إثبات الصفة تشبيه يعد تشبيها هذا ليست فترة سوية الإنسان ينظر بها إلى وصف الحق سبحانه وتعالى ولكن الإنسان يوحد الله في وصفه فأول محترس كلنا أنه ينبغي أن نراعيه ولا لا نقع فيه في قضية إثبات الصفات نحترز من التعطيل نثبت ما أثبت الله لنفسه طيب من غير تمثيل ولا تكييف للتوحيد يثبت أو التوحيد ينفي, أقصد ينفي التمثيل وينفي التكيير ومن غير تعطيل ولا تحريف ده المحترز التالي التحريف ان واحد يعطل الوصف ثم يجد الأدلة لابد أن يكون لها معنى فيبحث عن معنى بديل غير ما أراده رب العزة والجلال في التنزيل ربنا سبحانه وتعالى أراد معنى معينة هو لم يقولنا مثلا الرحمن والعرش استوى أراد أن تفهم أن الله على عرشه كيف هو على عرشه الله أعلم لكن هذا ما أراده رب العزة والجلال فيجي واحد أقول لك لا لو كان على الأرش لك محمول يبقى إيه اللي أنت عايزه يقول لك لا تثبت لله استواء طيب وما معنى الآية نبحث عن معنى بديل وما المعنى البديل نقول استولى نقول العرب لا تعرف استوى معنى هي استولى وهذا ليس من كلام العرب في شيء فأقول لك أنت ما بتقولش بتوي يبقى معنى هذا أنك إيه لا يعني تسمح بأن يكون في القرآن مجاز أو القرآن فيه تأويل وأنت لا تقول بالتأويل ويبدأ يتهمنا باتهمات وإلزامات نحن يعني أبعد ما يكون عنها فبينا في آخر محاضرة في المحاضرة الماضية اللي هي أنواع التأويل نرجع لها باختصار شديد النوع الأول اللي هو إيه الحقيقة التي يقوله لها الكلام هذا هو التأويل اللي في القرآن الحقيقة التي يقولوا ليه كلام ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عن, عن أشياء فتأويل هذه الأخبار ها؟ وقوعة قلنا تأويل الخبر إيه؟ وقوع وتأويل الأمر تنفيز هذا هو أنواع التأويل التأويل اللي ورد في القرآن في كل آيات القرآن يعني تصديق الخبر وتنفيز الأمر وإن تصديق الخبر إن الخبر تأويل وقوع وتأويل, وقوع وتأويل الأمر تنفيز وإحنا دربنا أمثلة كثيرة في قول الله تعالى عن يوسف عليه السلام يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا تأويل الرؤيا يعني كان الأخبر بكلام أصبح الآن حقيقة هذا في باب الخبر وفي باب الامر حديث أم المنعيشة التي قالت فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في رقوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اخفر لي يتأول القرآن ما معنى يتأول القرآن ينفذ الامر اللي ورد في قول الله تبارك وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان ايه؟ تواب ده أمر ما تأول الامر تنفذ وما تأول الخبر وقوع تأول ال produits رقوع وتأول الامر تنفذ هذا يعني ما يدل على معتقد السلب ببساطه بدون أي تعقيد المعنى الثاني للتاويل معناه التفسير والبيان وهذا يحمد حقه ويرد باطله الامام القرطبي يقول لك او ابن جرير الطبري يقول لك تاويل الآية عندنا كذا وكذا يعني تفسرها وبيان معناها فإن كان موافقا للحق يخلص وان كان على غير صواب يرد لان الباطل يرد ومنه ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي دعائه لعبد الله من عباس رضي الله عنهما اللهم فقهوا في الدين وعلموا التأويل يبقى التأويل يأتي بمعنى تفسير البيان وده معنى ورد في السن لكن المعنى الورد في القرآن هو إيه الحقيقة التي يقوله ليكلا المعنى اللي استحدث بعد ذلك بقرن أو بقرمين هو صرف اللفظ من معنى إلى آخر بدليل ما فيش إشكال إن كان بدليل يعني طالما حفهم مراد المتكلم زي ما أقول لكم مثلا رأيت عينا تحتمل أوجه كثيرة لكن لما أقول مثلا رأيت عينا من عيون الأعداء وقبضت عليه يبقى المقصود هنا إيه؟ جسوس لأن النص واضح في أنني فهمت مراد المتكلم أن العين هنا معناها الجسوس من خلال القرين أو الدليل المقارن في اللفظ إلا فهم منه مراد المتكلم فالحقيقة التي يقول لها جملة ما ورد في كلام متكلم الجسوس ماذا كده برضو رأيت عينا من عيون الأعداء وقبضت عليه يبقى أفهم من هذا الـ الـ الـ الـ الـ الكلام او من هذه الجملة ان المقصود هنا الجسوس وليس المقصود مثلا واحد يقول لك المقلة او المقصود العقار هيقبض على العقار إزاي يعني الكلام هذا لا يعقل يقول لك السنة بتقول شيء بالتأويل نقول له لا تأويل بدليل يقبل فضل تأويل من غير دليل لا يقبل بما عن التأويل وضربنا أمسل الأنواع التأولات الباطلة وقلنا مثلا ان قضية أن يقول استوى استوى هذا ما عليش دليل المجيء مجيء الأمر برضو هذا ما عليش دليل نحن بنقول أن أي وصف ورد في القرآن لابد أن يكون الوصف على ظاهره الذي أراده المتكلم والله تبارك وتعالى لما أخبرنا عن أوصافه أراد بهذه الأوصاف الحق سبحانه وتعالى ولم يرد المخلوق يعني ليس من العقل ولا المنطق أن يقول الحق سبحانه وتعالى مثلا تفهم من كلامي أن يقول الرحمن على العرش استوى فأنت تتصور سليمان على العرش استوى يعني العيب في فهمك وليس في كلام الله فالظاهر هنا ظاهر مراد رب العزة والجلال الكلام العزين نتكلم فيه في هذه المحاضرة يتعلق بمسألة المحكم المتشابه ومعها أيضا مسألة التفويق دي ح victorious في القاعدة الثالثة القاعدة الثالثة هي الكث عن طلب الكيفية الكف عن, إيه؟ طلب الكيفية. عن طلب الكيفية فواحد يقول يعني إيه بأحكاة الكث عن طلب الكيفية يعني أنت أثبتت الصفات قبلها وقبل إثباتك للصفات وحتى ربك سبحانه وتعالى يعني توحيط ثم إثبات الصفات ثم الكث عن طلب الإيه؟ الكيفية كيفية الغيبية لا يعرفها ولا يعلمها إلا رب العزة والجلال كيف سنتعرف على حقائق الغيبيات بعقولنا وعقول وعقل الإنسان لا يعمل إلا من خلال المحسوسات والأسباب التي نراها بعيوننا ما غاب عن الأبصار وما غاب عن المدارك كيف تتعرف على كيفيته يصعب على الإنسان أن يتعرف على هذه الكيفية إلا أن تأتينا رسالة من الحق سبحانه وتعالى يصف لنا ما في عالم الغيب فنصدقه في خبره ده منهج القرآن ومنهج العقل أن اللي غاب عني حعرفه إزاي لازم واحد يوصفه لي حد حضر حد شاف يقول لك لا أنا ما شفتش سمعت واحد بيقول كلمة سمعت ده معناه إيه يعني إن هو جاءه خبر عن الحادثة التي لم يحضرها ولم يشهدها إذن الغيبيات كلها باب التعامل معها ينبغي أن يكون من خلال إيه؟ الخبر ولذلك لو أنت فكرين أنا متكلم في المحاضرات الأولى عن قضية العقل والنقل وعن قضية إيه؟ أن توحيد الصفات يسمى بتوحيد العلم والخبر توحيد إيه؟ العلم والخبر فكرين الكلام دون ستو أن توحيد يسمى القصد والطلبة وتوحيد العبادة في المقابل توحيد العلم والخبر أو توحيد المعرفة والإثبات أو توحيد الرغوبية والأسماء والصفات أو توحيد الوسيلة زي ما قلنا هذه الأسماء اللي أطلقت على هذا النوع من التوحيد في كتب التراث لكن واحد يريد أن يتعرف على عالم الغيب من خلال مقاييس عالم الشهادة يبقى لازم حيستخدم قياس التمثيل وقياس إيه الشموع يقول ربنا سعود زي, زي كذا فيضرب أمسي نقول إن الأمثلة في حق الله لا تجوز لا بقياس تمثيلي ولا بقياس إيه ولكن يجوز في باب الغيبيات قياس الأولاء لأن ربنا قال ولله المثل الأعلى صلى على رسول الله الدليل على إن الإنسان يجب أن يكف عن الحقائق الغيبية قول الله تبارك وتعالى ولا يحيطون به علما وفي آية أخرى يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء خلي بالكم لأن كل آية لها معنى حيتضح في الآخر مش ولا يحيطون به علما نفع العلم المطلق عن العباد برب العزة والجلال فهيقول لك إيه ولا يحيطون به علما طيب إحنا نعرف أن ربنا سبحانه وتعالى له الأسماء وله الصفات وعرفنا بأشياء كثيرة جدا جدا والإنسان بعقله زي ما اتكلمنا في الأول هل المعرفة بتبقى بالعقل ولا بالنقل يعني منقول أن العقل بيتعرف على وجود الخالق من خلال الأسباب مش كده؟ حتى المسأل يقول لك إحنا عرفنا ربنا بالعقل بالعقل ولا بالنقل إنت شفت واحد من عوامل ناس وإحنا عرفنا ربنا بالنقل هو نفسه ما يعرفش النقل وإحنا عرفنا ربنا بالعقل طيب عرفنا ربنا بالعقل يقصد به التعرف على وجود خالق للكون فقط من خلال الأسباب زي ما الأعراب قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على طف الخبير إذن هو أخذ من خلال الأسباب التعرف على وجود خالق عظيم لهذا الكون لكن لما تسألوا ما هي أسماءه ما هي أوصافه ما يعرفش كيف بالعائل دي هنا في الحالة دي لابد إن ربنا سبحانه وتعالى هو يخبرنا عن أسمائه وعن أوصافه يبقى فيما غاب عنا ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يحيطون به علم فيما عرفنا به من أسمائه نقول ولا يحيطون به بشيء من علم إلا إيه بما شاء عايزين نعرف بقى كلمة بما شاء ونفهم بقى قضية المحكم والمتشابه وقضية الطفول رحصحوا معي عشان الكلام اللي جاي هو بسيط موصع بس عايز تركيز لو فرضنا على سبيل المثال ان جيدنا واحد من المشايخ يضيف علينا الان على اساس حييجي بعد شوية حيقول كلمتين بعد العشاء ولا حاجة والشيخ ده شيخ له ما كانتو يعني بس احنا ما شفناش أبا كده ولا واحد منا يعرف ولا واحد فالمهم جاء الشيخ عادل بعثي وانتظر الشيخ يا ابني في اول الطريقة فاول ما شاف العربية جاء بسرعة عادل الشيخ وقال ايه جاء الشيخ جاء الشيخ خلي هو دخل علينا في المسجد وقال جاء ايه الشيخ. الشيخ كلمة جاء الشيخ دي عربي او انجليزي عربي او يا اخواني اوه يكون واحد احد او انجليزي يعني انتم فهمتوا معنى كلمة جاء الشيخ الكلام ده له معنى ولا مانوش معنى هو شيخ جاي معروف الشيخ ده مش مجهول يعني بس معروف لغيرينا مجهول لنا معرفناش ولا شفناه بكده احنا سمعنا عنه فدعونا الشيخ بعث له دعوة جي راسبي فالشيخ قال له انتظر الشيخ في... لما يوصل واحد شيخ بعربية حييجي انتظره في أول الطريق فالأخ اللي بنتظره ساعة ما شاف الشيخ جاي سابق الشيخ وجاء قال جاء الشيخ الكلام كلمة جاء الشيخ لي صعب على الناس اللي تفهمها لها معنى ولا ملاش معنى انا عايز اسمع منكم عربي ولا انجليزي يعني كلام بمعنى فواحد يقول لي طيب ايه توصف لنا الشيخ دي ما هي كيفية الشيخ احنا شفناه ما شفناش لكن هو اللي شافه والله انتو عارفين مثلا الشيخ عادل شبهه شبه بالظبط اخبرك ازاي شبه بالظبط منور زيه كده اخبرك ازاي يبقى الكيفية علمناها من خلال رؤية الايه المثيل خلينا بقى نتكلم بكلام علمي رؤية ايه المثيل ولا عايزين تعرفوا اموا بصوا عليهم تعرفوا خلاص شوفوا طلعوا إما أن ترى الكيفية بعينك أو ترى إيه؟ المثيلا له يبقى المعنى هنا معلوم ولا مجهول؟ قوله هو الواحد بس اللي حيقوله ما معلوم أما يكون واحد ألماني قاعد وسطنا ما عرفش عرب او واحد انجليزي أو فرنساوي هنا يبقى المعنى بالنسبة له إيه؟ مجهول يعني معنى مول جاء الشيء الكلام ده عرب ولا انجليزي ولا زيكو أنت في الأول هو عرب ولا انجليزي قلته إيه؟ عرب أنا عايز واحد يقول انجليز <تصفيق> ليه لان هو ده الكلام اللي احنا اتكلم عنه بعد شوية جاء الشيخ كلام عربي يتفهم طالما انت بتتكلم بلسان عربي اللي قاعد معانا اجنبي ومش فاهم اللغة عربية تتكلم عن ايه او يسأل هو واحد يترجم له هيترجم له بقى المعنى ولا هيترجم له الكيفية المعنى جاء الشيخ يعني فيه الشيخ جاي جاي دلوقتي يبقى المعنى معلوم لكن الكيف بالنسبة لنحن بالنسبة للشيخ انا شفته يبقى معلوم ولا مجهول شفت له مثيل معلوم يبقى معلوم اذا كيفيه المخلوق هتبقى معلومه من رؤيه الشيء نفسه او رؤيه الايه المثيل يبقى لما اقول جاء الشيء المعنى والكيف معلوم ولا مجهول صح صح ما عاش الان بفلميك معلوم ولا مجهول معلوم كويس. ربنا لم يقول فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيره الآية تكلم عن مين عن اخ يوسف عن اخ يوسف عليه السلام فلما ان جاء البشير بالقميص القاه على وجهه فارتد بصيره المعنى معلوم ولا مجهول يعني الآية دي لها معنى ولا ملاش معنى لها معنى طب فيه في كيفية معينة يفهمها من خلال قول الله تبارك وتعالى فلما أن جاء البشير نعم. نعم نعم هي ايه شخص واحد قميص هيخطها على شخص أخو اللي هو سيدنا يعقوب واضح الكلام يعني واحد يقول لك ازاي يعني اهو زي ما واحد يبقى قميصه يخطه على وجهه واحد خلاص فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيره يبقى الكيف في الآية معلوم ولا مجهول معلوم. والمعنى معلوم, معلوم. طيب اذا اي نص يتعلق بمخلوق هيبقى معلوم المعنى معلوم الايه إيه. الكيفية لما رسول عسلت والسلام قال مثلا صلوا كما رأيتمني اصل الرسول عسلت والسلام بيصف كيفية الصلاة وقال الله عز وجل في القرآن واقيموا الصلاة ده امر باشيبق They are American or German Or British? philosophy nee outlineda間ות quello معonianオел说? he? leo معonian وكيفيته معلومه ولا مش معلومه? af ama seara,geamm trailer التكليفية الشرعية لابد أن تكون معلومة المعنى معلومة الكيفية يكتبوها ده الله يبلثي جميع الأوامر التكليفية الشرعية لا بد ان تكون معلومه المعنى معلومه الايه الكيفيه وانا هقول لكم ليه بعد شويه لغايه كده سهل طيب ربنا سبحانه وتعالى بقى وجاء ربك والملك صفا صف عرب الكلام ده والانجليزي له معنى ولا مالوش معنى أفهم من كده إيه أفهم من كده إن في حقيقة سوف تحدث الكلام ده هو تخبر وجاء ربك والملك صفا صفا يعني يوم الإيام ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية برضو ده الكلام ده حيحصل يوم الإيام والوجاء ربك والملك صفا صفا الكلام له معنى إن في حقيقة حيحصل لابد أن أؤمن بها ما تاويلها المحاضره ما تاويلها وقوع يبقى تاويل الخبر وقوع وتاويل <تأويل> تنفيذ فربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه وجاء ربك والملك صفا صف الكلام له معنى ولا مالوش معناها معلوم لنا ولا مجهول لان اي واحد عربي بيتكلم لسان عربي هيفهم يعني ايه وجاء ربك والملك صفا صف لكن ما كيفية مجيء الله عز وجل ايه, إيه؟ يقول له يا أخوان ماذا واحد يقول معلوم؟ <تصفيق> الألماني اللي حيفهم لا معنى ولا كيفية <تصفيق> هو بتكلم عن الألماني الألماني حيفهم معنى ولا كيفية مش حيفهم لا معنى ولا كيفية لأنه هو أولا مش صاحب لسان عربي فلو قلت وجاء ربك والملك صفا صفاء هو مش حيفهم المعنى العرب يفهمها لازم ترجم هذا. لكن الكيفية دي ما حرفهش لا ألماني ولا ايه ولا عرب لسبب <تصفيق> أقول لك كيفية ربنا سبحانه وتعالى أو كيفية الغيبيات مجهولة لنا لسببين السبب الأول إيه إن أنا مش متاش بعيني والأمر الثاني ان ما فيش مثيلة يسعى ليه فربنا سبحانه وتعالى قال ليس كمثله ليه. شيء ليس كمثله شيء هو السميع البسيط فربنا سبحانه وتعالى ملوش مثيل عشان أقول لك شبه فلا زي ما قلنا جاء الشيخ فواحد الشبه مين؟ أقول لك شوف الشيخ أهو شبه الشيخ عدل بالضبط أخي أقول لك يبقى ده من خلال رؤية المسيل عرفت الكيفية لكن حتارف كيفية الحق سبحانه وتعالى طب فيه كيفية ولا ما فيش؟ يعني كيفية مجيء الحق سبحانه وتعالى هل دي حقيقة موجودة وستحدث؟ ولا ان هي ملاش وجود؟ قولي أخواني حقيقة ستحدث وده معنى الإيمان ومن حتومن بإيه أقول لك وجاء ربك والملك صفا صف الذين يؤمنون بالغيب فهذه أمور غيبية سوف تحت فواحد يقول لك إيه طب الأمور الغيبية دي لو إنما لأيش حقائق ربنا سبحانه وتعالى ما قلش يؤمننا بالغيب لازم يكون في حقيقة تحصل طب وصف هذه الكيفية وهذه الحقيقة أنا معرفهاش لأنني لم لا أرىها ولا أرىها مثيل يبقى أنا لا رأيت الله عز وجل ولا رأيت له مثيل نحن لم نرى ربنا الرسول والسلام زي ما أنتم عارفين في الحديث الرواه المسلم يقول تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت في حديث الدجال تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت أما في الآخرة يمكن أن نرى وسعتها بقى تعرف وأنت مستعقل على إيه حيق الأجل حيق الأجل والكل سيجتمع بين لله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صف عندما يأت الرحمن على عرش الرسول عليه السلام بقول فإن الناس يسعقون فأكون أول من يفيق فإذا انا بموسى آخذ أو باطش بقائمة من قائمة العرش فلا أدري أفاغ قبل أم جزي بسعقة الطور يعني في حقائق كيف يد سوف تحدث لا محالة لا يستطيع الإنسان أنه يعني ينظر إلى هذا من باب التخييل وليس من باب الواقع لا لا بد أن يؤمن بها كحقائق يراها بعينه الآن أي في مقام الحقائق التي يراها بعينه الآن ويؤمن بها على إنه سوف تحدث وسوف يواجهها ويحاول بقدر اجتهاده واستطاعته أن يتقل لها ما استطاع فاتقوا لها ما استطعتم ليراعي هذه الحقيقة التي سوف يواجهها مش إنه يتصرف في حياتي على إنه لي عبر عن كلام خلاص لا ده وقائع وحقائق سوف تحدث إذن قول الله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صف المعنى معلوم معلوم ولا مجهول معلوم. الكيف مجهول فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه المعنى معلوم ولا مجهول والكيف معلوم عظيم إحنا لما نجد ذا نتكلم على قضية رد العلم إلى الله في مسألة المعنى والكيفية يا ربنا أخبرنا بهذه الحقيقة قال ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء وقال أيضا ولا يحيطون به علم فالله أخبرنا عن نفسه وعن اسمه وعن وصفه وعن فعله وعن أشياء ستحدث في عالم الغيب الأخبار التي أخبرنا عنها هذه كل هذه الأخبار نحن نعلم معناها أم نجهلها ها؟ المعنى هنا معلوم ولا مجهول والكيفية الغيبية ها؟ مجهول يبقى الكيفية الحقائق الغيبية مجهولة لنا فنرد العلم بها إلى الله أو نقول بقى بمصطلح جديد نفوضها إلى الله يبقى المفروض من المسلم أن يفوض الكيفية ولا يفوض المعنى يفوض المعنى. يفوض, المعنى يفوض المعنى ولا الكيفية طب لا واحد قال لك لا ما نفوض المعنى كما اخذ نفوض الأمر الله هو تفوض الأمر لله وحش خليكو هي بقى لو انا عايز افوض المعنى كمان يبقى انا مش عايز يعرف اللي في القران انت مش عايز تعرف جايلك لسانه مش عايز تفتحه وتقراه وتقول انا بفوض الامر لله يعني ينفع واحد يقول لك والله المصحف زي الناس اللي يجيب لك المصحف ويقول لك مش كلام ربنا يا اخي كلام طيب وجميل ويقبل القران ويحط قدامه على الطبلون بتاع العربيه عشان لو حصل حادثه ولا حاجه ما يحصلش حاجه العربيه لكن عمره ما فتح القران ولا قرأ مع انه بيعظم كلام ربنا سبحانه وتعالى اهو لا يريدون أن يقرؤوا ما في ولا يريدون أن يعرفوا ما فيه وقول لك لا أصلي المعنى مجهود نحن نفوض الأمر في لله نحن نفوض المعنى ولا نفوض الكيف كيف. ردوا يا أخوان يبقى التفوض هنا يكون فين كيف. في الكيفية ولا في المعنى كيف. في الكيفية طيب خليكم معايا بقى عشان أشوف أنت فهمتوا ولا ما فهمتوا لو قلنا بتفوض المعنى يبقى احنا وصفنا كلام الله عز وجل انه كلام بلا معنى صح ولا لا دلوقتي انت بتقول لي لا المعنى ما عرفوش بفوضوا لله معنى او ام مثلا الرحمن على العرش استوى استوى لا نعلم معنى استوى لا نعلم ايه اذا فيه اية بتقول الرحمن على العرش استوى ما لايش معنى هل يعقل ان ربنا سبحانه وتعالى يخاطبنا في كتابه بكلام بلا معنى لا يعرفه احد من البشر هل هذه حكمة فالقول بان تفويد المعنى هو مقصد السلف الصالح اتهم للسلف بأنهم كان أميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمني يبقى المفروض نفوضي المعنى ولا نفوضي الكيفية التفوض يبقى في الكيفية إنما المعنى معلوم صح ولا يا الرحمن فالرحمن والعرش استوى لو قلت أن المعنى غير معلوم يبقى كلام ربنا بلا معنى ولذلك حنيجي بقى نتكلم على كلام الإمام مالك لما دخل واحد المسجد والإمام مالك موجود وسأل وقال الرحمن والعرش استوى جاي بيسال سؤال بيقول كيف استوى هل جاء يسال ما معنى هذه الايه أو ما معنى الرحمن على العرش استوى ولا جاي يسال عن الكيفيه طب ودي جو الامام مالك هيجاوبك على الكيفيه ازاي اما واحد يدخل دلوقتي يقول لك كيف استوى الرحمن على عرش طب هيجاوبك ازاي لا شفت ولا شفت له ما في هجاوب على دي ازاي في كيفيه ولا ما فيش قولوا يا اخواننا ما فيش إشكال أبدا بين السلف والصالح إن فيه كيفية ولا أي خلاف كلهم اتفقوا على ان في كيفية حقيقية بس الخلاف كله على قضية اللي هو بين السلف والخلف يعني هل نعلم هذه الكيفية ويمكن لنا أن نصف هذه الكيفية أو لا نعلمها نحن نقول إن الذي يعلم كيفية استواء الحق هو الله بس اللي يعلم الكيفية الغيبية ربنا سبحانه وتعالى أما إن في واحد يستطيع أن يتعرف كيفية لا نحن لا نعلم الكيفية لكن يعلمها رب العزة والجلال الذي يعلم كيف هو وكيف استوى العرش هو الله فاللي جاي يسأل الرحمن العرش استوى كيف استوى سؤالي غير صحيح وهي جاوبة ازاي كيف استوى فقال لإمام مالك الكلمتين عشان بأن يفهم فهم السلف في القضية دي قالوا الاستواء ايه؟ معلوم. معلوم يعني ايه الاستواء معلوم معلوم معановلها ولا كيفيته عام <تصفيق> طب ماذا رأيكم لما واحد يقول لك ايه؟ الاستواء معلوم مسؤال ان الاية موجودة في القرآن الاستواء معلوم يعني معلوم ان الاية في القرآن هل ده مقصد السلف لاستواء معلوم؟ لا في بعض الناس قول لك اه اص hepimiz jestews معلوم ايوة يعني الاية موجودة في القرآن طب ومعنها ايه؟ لا احدش يعرف من فوضى لله ملهاش معنى لا. هل هذا مقصد لمن مالك لا. طيب يبقى الاستواء معلوم معلوم ايه ها؟ معلوم ايه معناه طيب كيفية استواء الله عز وجل قال الاستواء معلوم اي معناه والكيف مجهول مجهول لمن لنا معلوم لمين الله عز وجل يبا الاستواء معلوم لنا في معنى مجهول لنا في كيفيته معلوم لربنا في كيفيته ومعنى كده برضه يبا الاستواء معلوم والكيف والإيمان به واجب الإيمان بالمعنى والكيف واجب إذا خبر يتطلب التصديق وربنا بيخبرك عن شيء وانت تقول لا قولك الرحمن على العرش استوى وانت تقوله لا يبقى دي عقيدة فين بقى فين فين تصديق الخبر طب ما تأويل قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى ها؟ قوله ها؟ وا بتنت الرحمن عرف استوى خبر ولا امر أوه. احنا عايزين احنا درسنا الشيء ما تتلبخش على طول ساعه ما تسمع الايه ده خبر ولا امر خبر الخبر بيتطلب التصديق وتاويل الخبر ايه وقوعه بذلك تاويل الخبر وقوع وهو واقع لان الله على على عرشه ربنا سبحانه وتعالى على عرشه فتاويل الخبر وقوع ويتطلب منا التصديق وده اللى يراد رب العزة للجلسة الرحمن على العرش استوى تأويله طيب واحد يقول لك إيه؟ ما تأويله على المعنى الثاني مش المعنى الاولاني المعنى الاولانة هالحقيقة التي يقول اليها إيراج التكلام ж ما على المعنى الثاني المعنى الثاني الذي هو ايه مين يقول بقى الرحمن على العرش است معناها على على وارتفع فوق عرش يعني يصح لأى واحد أعجمي انجليزي فرنسي الماني يقول لك يعني ما معنى هذه الايه بلغتي الرحمن على العرش استوى هيترجم المعنى ولا هيترجم له الكيفيه معنى <تصفيق> قول اخواننا <تصفيق> يترجم المعنى ولا الكيفيه <تصفيق> <تصفيق> يس... فلو جاء السائل الى الامام مالك يساله الرحمن على العرش استوى ما معنى استوى لاجابه لا لكن جاي يساله الرحمن على العرش استوى كيف <تصفيق> استوى سؤالي غير صحيح هو هجاوبك ازاي ولذلك قال الإسواء معلوم أي في معنى والكيف والإيمان به والسؤال عنه بدعة لأنك تسأل عن أمر غيبي لم يسأل عنه السلف وفي ذات الأمر لن يستطيع أحد أن يجيبك وما أراك إلا إيه نبتدعا يعني ده ما ينفعش ما واش جاي يتعلم ده غي ناكف لا ثم أمر به ويخرج من المسجل أنا بقى حسل شوية كده يريد تتابعوني فيها حتى نتأكد تماعشا ننتقل للمرحلة الأعلى شوي يعني قدرت تتفوذي الوقت ستبقى سهلة وميسورة بإذن الله تعالى نراجعك معلومتنا ببساطة كده نقول مثلا فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا الآيه ديت معناها معلوم ولا مجهول معلوم الكيفيه البشير معلوم لنا طيب نيجي للقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا المعنى معلوم والكيف مجهول طيب احنا نفوض المعنى ولا نفوض الكيف في استواء المخلوق المخلوق نفوض ها نحن نؤمن بالمعنى ونعلمه ونؤمن بالكيف وأيضا وإيه ونعلمه في استواء مين مكلوم لكن في قول الله فالرحمن وعالك شاستوى نفوض المعنى ونفوض الكيف والمعنى معلوم طيب بقى شوفك الإمام مالك لما أجاب السائل اللي بيسأله الرحمن عالك استوى كيف استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهور أقول لك بقى جاوبينه بنعم أو لا بس الإمام مالك فوض كيفية الاستواء إلى الله صح ولا غلط ها؟ طيب اما الامام مالك يقول الرحمن والعرش استوى في قول اللي يقول الرحمن العرش استوى يقول الاستواء معلوم اي معلوم المعنى لم يفوض المعنى الامام مالك لم يفوض المعنى صح ولا غلط اه قلوا صح ماشي الامام مالك فوض المعنى عدو فوض المعنى فوض الكيف فوض المعنى والكيف فوض المعنى ولم يفوض الكيف قول أنا بغلط لا لا عايزيني يشوفه لسه حيبان بعد شوية إسكتبت انت فهموا لا لما ندخل ده في المحكمة متشابه حتعرف الكلام ببساطة جدا جدا أقول لك الإمام مالك فوض المعنى معنى الاستواء إلى الله ها؟ والمذهب السلف هو تفويض معنى الاستواء الى الله غلط ولا تقول صح مذهب السلف هو تفويض الكيفيه الغيبيه الى الله تفويض العلم بالكيفيه طب الامام مالك فوض الكيفيه الغيبيه الى الله هل الامام مالك بأن الاستواء معلوم شفت بقى اه انا عايزك هنا بقى تقول مالك قولك الاستواء معلوم فأي معنى كلمة معلوم؟ معلوم المعنى والكيفية ولا معلوم المعنى دون الكيفية؟ عشان كدو قولك الاستواء معلوم لوحدها بتحتاج انك تضيف المعنى تقييدها عشان يبقى ده ادام معتقد السلف الصالح لو قرأت كلام لواحد قولك احن بنفوض الاستواء الى الله ان كان على عقلة السلف يبقى يقصد ايه؟ يقصد؟ صح صح معاي واحد قولك انا بفوض الاستواء الى الله يبقى بفوض المعنى ولا الكيفية ده لو كان عقيدته سلفي إنما لو قال لك أنا بفوض المعنى خليك وياه مش هنقول ده عقيدة المتكلمين لا ده زعم باطل للمتكلمين في عقيدة السلف أنهم يفوضون المعنى لا الكيفية ولذلك أنا أعزك أن التفويض في الاستلاحة التفوض في الاسطلاح هو زعم والدعاء من الخلف والمتكلمين الاشعرية بان عقيدة السلف في الأسماء والصفات هي تفويض العلم بالمعنى للكيفية هو تفويض العلم بالإيه؟ من اللي بقول كده؟ يعني حين نبضع سؤال للطلب أقول لهم إيه؟ قاعدة تاني التفويض في الاصطلاح هو زعم ودعاء من الخلف والمتكلمين الأشعرية بأن عقيدة السلف في نصوص الصفات هي تفوض العلم بالمعنى لا الكثير ان شاء الله اخوانا ركزوا معايا عشان المعلومات اللي جاية مبنية علفات خلاصة اللي كلمنا عنها ان التفويض يكون في الكيفية الغيبية في باب الصفات اما في المعاني فهي معلومة يبقى الامام مالك فوض المعنى صح ولا غلط ها اسمع فوض فوض المعنى قول له صح ولا غلط بس لا تفوض الكيفيه اامن بوجود كيفيه حقيقيه للعزه تمام الكيفيه الغيبيه يعلمها الله عز وجل لا نعلمها نحن نحن نعلم المعنى اللي دل على الكيفيه الغيبيه صح يبقى نحن نؤمن في الإمام مالك لما قال لستواء معلوم أي في معناه وليس فين في كيفية أنا عايز منكم بقى حاجة كده تعملوها وأنتوا قاعدين وتركزوا بالفهم قلنا إن المعنى معلوم والكيفية مجهور حتستبدلوا كلمة معلوم بمحكم يعني الوقت حتحط في دماغك كلمة محكم ما كان كلمة ايه وكلمة متشابه ما كان كلمة مجهول السبب كده ايه هو المحكم ومتشابه احيانا انترد اية يقول لك فيها ايه الف لا مرأ سورة هود كتاب احكمت اياته اصل الاحكام معناه العلم بدقة احكمت الامر يعني علمت طيب أكيد القرآن كله بهذا النص محتر طيب لما يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ما كان يبقى القرآن كله إيه؟ متشابه لكن لما يقول هو الذي